صدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه من بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالم مالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نور وله كره الكافرون هو الذي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 ؤمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَأُخْرَاتُ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أنصار الله كما قال عيسى مريم للحواريين من ஈசனு மீல் الله قال الحواريون نحن நூ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ الطَّائِفَةُ